ف جَعللنهُ نُ قُفَةً فيِي قَرَارٍِ مكين ثَُّ خَلَقَن النُقُفَةَ علََة فَخَلَقَنعَلَقَةَ مُببوةً فَخَلَقَن المُبباتَر ِظَامَا فَكَسَونَ الععظَامَ لَحمَ ثَُّأَن شَأنَّهُ خَلْقَناَا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بامقدر فاسكناه في الارض وان على ذهاب به لقادر فانشانا لكم به جنات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 إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِجِنَّةٍ فَتَرَبصُوا بِي حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الحمد لله مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنزَلَ نِعْمًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم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 وَل إِنَّ طَعْتُم بَشرًا مِثلَكُمْ إِكُمْ إذَّخاسِرون أَعِيدُكُمْ أنكُم إِذَا مِتُمْ وَكُمْ تُ تُرَابَو وَعِظَامَا وَكُمُم تُرَابَو وَعِظَامًَا أََّكُمْ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 ثَُّا أَم شَأَّ مِن بَعدم قُرونَ الن خَرين مَا تَسْبِق مِن أَّة أَجَهَا وَمَا يَْستَخِرون ثَُّا أَرسَلناَا رصُنَا تَتر كلُ مَا جَ أَأَُّ تَرسُولهَا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 إِلاَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ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 وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ذَلَّتْ أَيْدِينَا بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِي مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 23. قَبْلَ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا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 124. سيقولون لله قل فأنا تسحرون 125. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 126. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ يُمَنُّ إِنَّمَا يُوعَدُونَ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 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّاطِئِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنَسَفَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فوف لنا وارحمنا وان انت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أن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 لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الى ان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر بنغفر وارحم وان تخير